بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كَاف حَايَ عَيْن صَادَ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا واني خفت الموانع منه ورائي وكانت امراتي عاقرا وكانت امراتي عاقرا فاهد لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آني عقوب وجعله رب رضيا يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لن نجعل له من قبل سميا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 تُكَ أَنْ لا تُكَلِّمَ النّاسَ ثَلاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَا يَحْيَا خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَا وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا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 قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ إِنَّهُ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ولنجعل له آية للناس ورحمة منا وكان أمرا قضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجا أهل مخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني ميت قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيًا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريرًا وهز إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا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 فاتت به قومها تحملوه قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اختها هارون ما كان ابوك امرا سوا و ما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال انني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وذرءا ديوانتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه امترون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 هذا صراط مستقيم فاختلف لحزاب من بينهم فوين للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين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 يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغبن انت عنها لهتي يا ابراهيم الا ان لم تنته لا ارجمنك واهجرني مليا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 واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيئا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيئا وَرَفَعْنَا هُمَا مَكَانًا عَلِيًّا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِّن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 خرث الجد و بكيا الله فخلف من بعدهم خلف ضاع الصلاه اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب واامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده நுமுத்தியில்லத்தி لا يسمعون فيها لغوا லயஸ்பிஹலுவன سلاما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 ثواربك لنحشراهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم مجثيا ثم لننزعن عن من كل شيعه انه هم اشد على الرحمنعتيا ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها اصليا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا افرىت الذي كفر بآياتنا وقال لاوتين ما له وولدا 111. طلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا 112. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا 113. ونرثه ما يقول وياتينا فردا 114. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا 115. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا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 لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم آتاه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا